يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَرَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ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 ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله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 قالت رسلهم أَفِي بالله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليوفر لكم يدركم ليوفر لَكُمْ من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدون عما كان يعبد اشتركوا <تصفيق>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 وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنلكل الظالمين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 يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ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 إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا لَكُمْ لكم تبعا فهل أنتم فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْفَلُونٌ عَن من عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْء قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مُحِيصٍ وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم ووعد الحق ووعدتكم فاخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إِلَّا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولو مَا ما انا بمصرخكم ما أنا بِمُصْرِخِكُمْ بمصرخكم كنتم بمصريخية إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم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 ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل الافئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم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 رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين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 مُهْتُوَيْنَ مُخْنِعِيرُ أُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَذْرِ النَّاسِ يُومَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إلَى أَجْرٍ قَرِيبٍ وَجِبَةَ دَعْوَتَكَ وَنَتْبَعِ الرُّسُلَ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 وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابينهم من خطران وتغشى وجوههم النار ليجازي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا غل للناس وليُذرو به وليُذرو به وليعلم هو إله واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ